111. إن الذين آمنوا ثم, كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 112. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم, كفروا ثم فَاسْتُرْ عِنْدِي يَا اَللَّهُ الْيَوْمَ فِيهِ لَهُ وَلَا